ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر الأمر يفصل الآيات لعنكم بلقاء ربكم توقنون وهو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي وأنهارا ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين يغشي الليل النار إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون وفي الأرض خطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان تسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض فلكل إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون وَإِنْ تعجب فعجبوا قولهم أئذا كنا تراب لَفِي لفي خلق جديد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 وكل شيء عند أوب مقدار عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال ثواب منكم من سرع القول ومن جرب ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهر له معاقبة من بين يديه ومن خلفه خَلْفِهِ له من أمر الله إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وإذا أَرَادَ الله بقوم سوء فلا مرد له وما لهم من دونه من وال هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا ويمشئ السحاب ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خوفه ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون في الله وهم يجادلون في الله ووشريد المحال له دعوة الحق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 وظلالهم بالغدو ولا صال قل من رب السماوات والارض قل الله قل فاتقدتم من دونه أولياء لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضر قل هل يستوي لعما والبصير أم هل تستوي الظلمات والنور أم جعلوا لله شركاء خلقوك خلقه فتشابه الخلق عليهم هو لله خالق كل شيء وهو الواحد القهار أنزل من السماء ما فسال تودية بقدرها فسال تودية بقدرها فاحتمل السيل زبد الرabiya. ومما توقدون عليه في النار ابتغاء حنية أو متاع زبد مثله كذلك يضرب الله الحق والباطل فأما الزبد وَأَمَّا جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض كذلك يضرب الله لمثان للذين استجابوا لربهم والذين لم يستجيبوا له لون لهم ما في العوض جميعا ومثله معه لفتدوا به أولئك لهم سوء الحساب ومأواهم جهنم وبيس المهاب أفمن يعلم أن ما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكرون أولو الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا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 سلام عليكم بما صبوتم فنعم عخب الدار والذين ينقضوا عهد الله من بعد ميتاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون ويفسدون في لوض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار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 لِتَتْلُوَ عَلَيْهِمُ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَهُمْ يَكْفُرُونَ بِالرَّحْمَنِ قُلْ هُوَ رَبِّي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ مَتَابٌ وَلَوْ أَنَّ قُرْآنًا سُهِرَتْ بِهِ الْجِبَالُ أَوْ قُطِّعَتْ بِهِ الْأَرْضُ أَوْ كُلِّمَ بِهِ الْمَوْتَى بَل لَّا يُجَامِعُونَ أفلم يائس الذين آمنوا أن لو, يشاء أن لو يشاء الله لادى الناس جميعا ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة أو تحل قريبا من دارهم حتى ياتي وعد الله إن الله لا يخلف الميعاد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 مثل الجنة التي وعد المتقون تجري من تحتها لنهار أكلها دائم وظلها تلك عقب الذين اتقوا وعقب الكافرين النار والذين آتيناهم الكتاب يفرحون بما أنزل إليك ومن لحزاب من ينكر بعضه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 ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذريا وما كان لرسولنا ياتي بآية إلا بإذن الله لكل أجل الكتاب يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ عَلَيْنَا الْحِسَابُ أَوَلَمْ يَرَوْنَّ أَنَّا نَاتِلَ الْعَذَابَ نَقْصُهَا مِنْ أَطْرَافِهَا وَاللَّهُ يَحْكُمُ لا مُعَقِّبَ لِحُكْمِهِ وَهُوَ سَرِيعُ الْحِسَابِ وَقَدْ مَكَرَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلِلَّهِ الْمَكْرُ جميعا يَعْلَمُ مَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسِ وَسَيَعْلَمُ الْكَافِرُ لِمَنْ عُقْبَ الْدَارِ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا نَسْتَ مُرْسَلًا قُلْ كَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا مَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ